bara <todongue> سِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله اكبر ان الله وبرئ من المشركين ورس فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُغْرَمُونَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوا وقوصكم شيئا ولم يضاهير عل يق احد فاتم الي إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم تُمُّوْ امْخُذُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ وَقُعُوْدٌ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُوْ زَنَكَتَ فَخٌ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون